يسر راحة ا ل م س ك أن تقدم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل ا ل ف ر ا ن على عبد ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء ف ق د ر ه تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لانفسهم ض ر ا ولا ن ف ع ولا يملكون م و ت ل ا لا يملكون موتوا ولا حياة ولا نشورا. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إ ت ن افتراه وأعانه ع ل ْ ه ِ ق و م ٌ آ خ ر و ن فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين ك ت ب َ ه ا خييت لا ع ل د ه بكرته و أ ص ي ل ا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفور ا رحيم ا وقالوا ما لهذا الرسول ي ق ك ل الطعام ويمشي في الأسواق لولا ن دليل أي ملك خيكون معه نذير ا أو يلقاها إليك أو تكون لهم جنة يأكل منها وقال الظالمون تتبعون إلا رجل مسحورا ضرتي فضربوا لك الأمثال ضرتي ف ض ر ب لك الأمثال خبروا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذين شاء أجعل لك خيرا من ذلك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنوار جنات منها تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك ق ص و ر ا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لما كذب بالساعة سعيراً إذا رأتهم من مكان بعيد إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا سمعوا لما تغيضا وسفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا م ق ر ي ن دعوه نالك دعوه نالك ثبورا لا تدع و اليوم ثبور ا واحدا و ا ل أ ذ َ ل ِ ك َ خيرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ و َ ا ل أ ذ َ ل ِ ك َ خيرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وَعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً و َ ل َ ص ِ ي ر ا لَهُمْ فِيهَا م َ ي َ ا س ك وعما مسؤولاً ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أنتم أظلمتم عبادي. فَيَقُولُ أ َ أ َ ل م أ ض ل ل ت ُ م ْ ب َ د ي ه َ ا أ َ ل ا إ م ه م ض ل و ا ا ل س ب ي ل ق ا ل و ا س ُ ب ح ا ن ك مَا ك ا ن ي ن ب غ ي ل ن ا ا ن ن ت خ ذ م ن د و ن ك م ن أ و ب ي ا ء و َ ل ك ن م ت ع ت َ ه م و ل ك ن م ت ع ت َ ه م و َ أ ب ا ل َ ه م ح ت ى نَسِتْ ذ ك ر و ك ا ن و ا ق و م ا و ر ا ل ي ن ف َ ق َ د ك َ ذ َ ب و ك م ْ ب م َ ا ت َ ق ُ و ل ُ و ن ف َ ك َ ذ ب ُ ك م ْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا ت َ س ْ ت َ ق ِ ي ُ و ن َ ص َ ر ْ ف َ وَلَا ن َ ص ْ ر َ و َ م ن ْ يَقْلِمُكُمْ ل ُ د ِ ق َ ه ُ ع َ ذ َ ا ب ا ك َ ب ِ ي ر ا وَمَا أَرْسَلْنَا ق َ ل َ ك مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَا يَأْكُلُونَ ا ل ط َ ا ع َ م َ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقَ وَجَعَلَ ب َ ع ض َ ك ُ م ْ لِبَعْضٍ كِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ ل ْ ق َ ا ئ َ ة َ أ ن َ ا لَوْلاَ أنزل عَلَيْنَا لَوْلا ز ل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم واتورتوا ك ب ي ر ا يوم يرون الملائكة لا بشر يومئذ للمجرمين لا بشر ى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا حجرا وقد ا ل ن ا إلى ما عملوا من عمل فجعلنا هو داً أ ن ث سورة أ س ح ا ب ل جنة يومئذ خير م س ت ق ب ا وأحسن م ق ي ل ا ويوم تشطف السماء بالرمام ونزيل الملاك ت ز ي ل ا الملك يومئذ للحق رحمة و ا ل ا ر ح م ن وكان يوما للكافرين عسيرا ويوم يعظ الظالم على يديه و ي م يعظ الظالم على يديه ي ق و ل يا ليتني ي ق و ل ا لما ت خ ذ ن ا ل رسول سبيله ياويلت لي ت ن ي لم أتخذ فلان الخليل ا ياويلت لي ت ن ي لم أتخذ فلان الخليل ا لقد أضلني عن الذكر بعد إ ذ ج ا ء ن ي وكان الشيطان لله وقال الرسول يا رب إن القوم اتخذوا هذا القرآن م ه ج و ر ا وقال الرسول يا رب إ ا ن ق م اتخذوا هذا القرآن م ه ج و ر ا وكذلك جعلنا لكل نبي ع د و ا من المجرمين و َ ك َ ف َ ب ر َ أ ْ ت ِ ه َ ا د ِ ي َ ا ر وَنَصِيرًا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ لُزِنَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ ُ م ل َ ت ه و و َ ا ح ِ د َ كَذَلِكَ ل ِ ن ُ خ ْ ذ ِ ت َ ب ِ ي ف َُ د َ ك َ و َ ر َ ت َّ ن لَا مُتَرْتِيلًا وَلَا ي َْ ت ُ و ن َ ك َ ب ِ م َ ل َ ل ٍِ ا ل َّ جِبْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ ت َ ف ِْ ي ر ً ا الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى و َ ج و ه ِ ه ِ م ْ ش ق و ما كانوا و أ ض ل و س ب ي ل ا ولقد آ ت ي ن ا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون و ز ي ر ا فَقُلْ ن َ ذ ه َ ا إلَى ا ل ْ ق َ و م الَّذِينَ كَذَبُوا ب ِ آ ي َ ا ت ن َ ا ف َ د َ م َ ر ن َ ا هُمْ ت َ د ْ م ِ ي ر ا و َ ق َ و ْ م َ ن ُ و ح ل َ م َ ك َ ذ َ ب و الرُّسُلَ أَغْرَقْنَا هُمْ أَغْرَقْنَا هُمْ وَجَعَلْنَا هُمْ ل ِ ن َ ا س ِ ي َ ة َ ه ُ وَأَعْتَدْنَا ل ِ ا ل ظ ا ل ِ م ِ ي ن َ عَذَابًا أَلِيمًا و ع ا د و َ وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك ك ث ي ر ا وكلان ضربنا له اللم ك ا ل وكلان تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوئ فلم يكونوا يروها ن بل كانوا لا ي غ ر ج و ن شورا وإذا رأوقي يتخذونك إلا مز والأهد الذي ب ع الله إ ِ ن َ ك ا د ل ِ ي ل ض َ ل ّ ن َ عَنْ آ ل ِ ه َ ت ِ ن َ ا لَوْلَا أ َ ر صَدَقْنَا ع َ ل َ ي ْ ه ا وَسَوَفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلْ سَبِيلًا أَرَأَيْتَ م َ ن اتَّخَذَ إ ِ ل َ ه ً م َُ و ْ ا و َ ف َ أ َ ت ت َ ك ُ و ن عَلَيْهِ وَكِيلًا أَمْ ت ح س َ ب ُ أَنَّ أ َ ك َْ ر َ ه ُ م ْ ي َْ م َ ع ُ و ن َ وَيَعْطِونَ و َْ ح ِ ن ه م ُ إلَّا ك َ ل َ ن َ ع م ِ بَلْهُمْ أ َ ل ُ س َ ب ِ ي ل َ ة أَلَمْ تَرَ إلَى رَبِّكَ كَيْفَ م َ ت َِّ ل َ وَلَوْ شَاءَ أ ل َ ج َ ع َ ل َ ه ُ س َ ك ِ ن َ وَلَوْ شَاءَ أَلَجَعَلَهُ س َ ك ِ ن َ ة ف ُ م ج َ ا السَّمْسَ ع َ ل َ ي ه ِ د َ ل ِ ي ل َ ثمَّ َ ق َ ط ْ ن َ ا مِلَّةَ َ ق ب ض َ ي ي َ س ِ ي ر ا وَمُوَلَّدِي جَعَلَ لَكُمُ ا ل ل َّ ي ْ ل َ ب ا س ُ و و َ ا ل ن َّ و ْ م َ ش ُ ب َ ا ت ا و َ ا ل ن َّ و ْ م َ س ُ ب َ ا ت ُ وَجَعَلَنَا ر َُّ و ر َ و َ ه ُ و َ ل َِّ ي أ ُ س َ ل َ الرِّيَاحَ ب ُ ش ْ ر ا ة ً ب ِ ن َ ج َ رَحْمَتِهِ و َ أ َ ز َ ل َ ا مِنَ السَّمَاءِ م َ ر ًَ ط َ ه ُ و ر َ لنحي به بلدة م ي ت ا و ن س ي ه مما فل ق ل ا أنعموا وأناسيا كثيرة. ولقد صرّوا لا وبينهم ليذكروا بابا أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في قرن ط ر ي ة ذ ب ي ر ا فلا تطيل الكافر من وجهده في جهاد ك ب ي ر ا وهو الذي لَرَجَ ا ل ْ ب َ ح ْ ر ي ن ِ ه َ ذ َ ا ع َ ج ْ ب َ ر َ طُرَوْا من الوجاج وجعل بينهما د ر ز َ وحجر محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسدا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا يفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ر ب ه غ ي ر ا وما أوصلك إلا مبشراً و ن ذ ي ر ا ق ل مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إلَّا مَا شَاءَ أ َ ي ا ي َ ت َ خ ذ إلَى رَبِّهِ سَبِيلًا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ و َ س َ ب ّ ح بِحَمْدِهِ و َ ك َ ف َ ب ه بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خ َ ي ر ً ا <تصفيق> الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي ستة أيام ثم استوى على العوص الرحمن فسأله خبيرا و َ ا ق ذ ل َ م ُ س ْ ج ِ د ُ و ن ل ا ل ر َّ ح ْ م َ ن ِ قالوا ومن ا ل ر َّ ح ْ م َ ن قالوا ومن الرَّحْمَانِ أنا سجد لما تأمرنا وزاده النفورا ت ب ا ر ك ا ل ذ ي ج ع ل ف ي ا ل س م ا ء ب ر و ج ا و ج ع ل ف ي ه ا س ر ا ج ا و ق م ر ً ا م ن ي ر ً ا و ه و ا ل ذ ي ج ع ل ا ل ل ي ل و ا ل ن َ ر ه ر ح ل ف َ ت ل م ن ا أ ر ا د أ ي ذ ك ر أ و ْ أ ر ا د َ ش ك و ر ا و َ ع ب ا د ا ل ر ح م ن ا ل َّ ذ ي ن ي م ْ ش و ن ع ل ى ا ل أ ر ض ه و ن َ ا و َ إ ذ ا خ ا و ب ق َ ه م ا ل ج ا ه ل و ن َ ق ا ل و ا س َ ل ا م ا و ا ل َّ ذ ي ن ي ب ي ت ُ و ن َ ل ر َ ب ّ ه م س ُ ج د ا و َ ق ي ا م ا و ا ل َّ ذ ي ن ي ق و ل و ن َ ر َ ب َ ن ص ر ف ع ن ا ع ذ ا ب َ ه ن َ ا ع ذ ا ب ه ا ك ا ن غ ر ا م ا ما إنها ساءت م س ت ق ر ا و م ط ا ن ة والذين إذا تقولم يسرقوا ولم يقتروا وكان بين ذلك و ا ن ا والذين لا يدعون مع الله إلّا من آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلّا بالحق ولا ي ز ن و ن وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى ث َ م َ ا يُضَارَفَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ و َ ي َ خ ْ ل ُ د فِيهِمُ هَانَ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا ف َ ه ُ ل ََ ا َ ك َ ب ََّ ا ل ل َّ ه س ِ ي َ ا َ ت ِ ه م ح َ س َ ن َ ا ت وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا و َ م َ ن ت َ ب َ و َ ع م ِ ل ص َ ا ل ِ ح ً ا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إلَى اللَّهِ والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللؤم مر كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم ي خ ر و ا عليها ُ م عيانا والذين َ يقولون َُ ربنا َ هب لنا من ِ أزواجنا ِ و ذ ُ ر ي ِ ن ا قرة ُ أ ع ي ُ ن ٍ واجعلنا للمتقين ُِ مما و ل ئ إك يجزون َ الغرفة ََُ بما َِ صبروا و ي ل َ ق و ن فيها تحيّة ويلقون فيها تحية وسلام خالدين فيها حسنة م س ت ق ر ا و م ق ا م ق ولما يعبو بكم ربي لولادوآكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما